بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا يوم يقوم الناس لرب الآلمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدارك ما سجين كتاب مرقوم وإن يومئذ للمكذبين إن يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل محتد الأثمين إذا تكنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا كلا إنهم أغرقهم يومئذ لنحجمون ثم إنهم لصال جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب العبرار لفهم المجدين كما إليون كتاب مرطون نشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائق ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم أسقون من رحيق النخطون هتا ومس قيل ذلك قريه ثلاثه مئات في سلون واذا حكم من اسمك اي يشرب بها المحرقم ان الذين اجرموا كان الذين امنوا يضحكون واذا نظروا به فَأَظْهَرْنَا لَهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ سَيَعْلَمُونَ الْحَاقَّ ثُمَّ يَأْتُونَ عَلَيْهِ يَنْقَلِبُونَ كُلُّ مَنْ آمَنَ مِنَ الْكُفَّارِ يَمْسَحُونَ عَلَى الْأَغْرَاءِ يَوْمَئِذٍ يَنْهَمُونَ هَلْ تُجْزَى الْكُفَّارُ